ி வீயசுமு தீ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَتَحْسَبُونَ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّكُمْ تَمْزَحُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ مُكَذِّبُونَ فَلَنُهْلِئَ لَائِذَابَ لَعَتِ السَّلْقُ وَأَنْتُمْ حِينًا تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ல இயராமதினக இங்க தும் சோதிக்க نَمِينَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ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 وَاتَّصِلِيَ تُجَاهِيم إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقّ قُلْ يَا كِين فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ